عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك يا موكبي يا, يا موكبي يا يا موكب الصحوة يا موكب يا دعوتي يا, يا دعوتي يا ندعوة الرفعة عظيمة السجايا نجوب البوادي نشد الرحال وعبر الصحاري نشق الزبال نجوب البوادي نشد الرحال وعبر الصحاري لنعني الرايا نحقق الغايه الرايا نرفعها شامخة في موكب الهدايا يا موكبيا يا, يا موكبيا يا, يا موكب الصحوة يا موكب الهدايا يا دعوتي يا, يا دعوتي يا يا دعوة الجبهة عظيمة نجوب البوادي نشد الرحال وعبر الصحاري نشق الجبال لنعلي راية نحقق الغاية لنعلي الغايا نحقق الغايه نرفعها شامخة في موكب الهدايه يا دعوه يا ملتقى الصالحين يا من عهودنا الأولين. يا دعوه الاسلاميه ملتقى الصالحين يا العزه من عهودنا الاولين نعم نريدها قد نعيدها ومن يكيدها يا وعيدها نعم نريدها قد نعيدها ومن يكيدها يا وعيدها لنعلي الرايه نحقق الغايه لنعلي الرايا نحقق الغاية نرفعها شامخة في موكب الهدايا يا موكب يا, يا موكب يا موكب الصحوة يا موكب الهدايا يا دعوتي. يا لدعوتي يا les يا يا الرفعة عظيمة السجايا إنابة إيثار تضحية أخوة رموز الحق والخير من بيعة النبوة إنابة إيثار تضحية أخوة رموز الحق والخير من بيعة النبوة يا فتية الهدى يا خير من حدا الله نكن يدا على يدا يا فتية الهدى لخير من حدا يعهد الله نكون يدا على يدا لنعلي الغاية نحقق الغاية لنعلي الغاية نحقق الغاية نرفعها شامخة في موكب الهدايا يا موكبيا يا, يا موكبيا يا الصحوتي يا موكبا بدعيا يا دعوتي يا دعوتي يا, يا, دعوتي يا, يا دعوة عظيمه السجايا يا, يا الجهاد الطويل يا دعوتي يا من بها شفاء العليل يا امتي يا امه الجهاد الطويل يا دعوتي يا من بها شفاء العليل يهود يا عفن, عفن على مدى زمن نريكم المحن أو نلبس الكفن يهود يا عفن على مدى زمن نريكم المحن أو نلبس الكفن لنعنى الرعاية نحقق الغاية لنعنى الرعاية نحقق الغاية نرفعها شامخة في موكب الهدايا يا موكب يا يا, موكبي يا موكب الصحوة يا موكب الهدايا يا دعوتي يا, يا دعوتي يا يا دعوة الرفعة عظيمة السجايا نجوب البوادي نشد الرحال وعبر الصحاري نشق الجبان لنعلي الغاية نحقق الغاية لنعلي الغاية نحقق الغاية نرفعها شامخة في موكب الهداية نرفعها شامخة في موكب الهداية نرفعها شامخة في موكب الهداية في موكب في موكب الهداية